129. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين 120. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين 121. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا 117. ما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 118. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها 117. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين 118. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون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 115. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 116. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم 117. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون 122. مِنْ من قبل من نار قَالَ 123. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون 124. فإذا سويته ونفخت فيه من فقعوا له ساجدين 111. فسجد الملائكة كلهم أجمعون 112. إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين 113. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين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 112. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 113. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض إِلَّا أجمعين 114. إلا عبادك منهم المخلصين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 لَهَا لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 118. إن المتقين في جنات وعيوم 119. بسلام آمنين 117. مَا ما في صدورهم من غل إكوالا على سرر متقابلين 118. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين 119. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وَأَنَّ وأن عذابي هو العذاب الأليم 115. ونبئهم عن ضيف إبراهيم 116. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون 117. قالوا لا توجل نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أم السنة الكذب فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القاطعين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال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 111. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون 112. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين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 112. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سفرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين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 111. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين 112. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين 112. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين 113. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين 114. فأخذتهم الصيحة مصبحين 115. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 119. ولقد آتيناك سبعا من المثالي والقرآن العظيم 110. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به وَلَا منهم 111. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا 114. المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم 117. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون 111. بِمَا بما تؤمر وأعرض عن المشركين 112. إنا كفيناك المستهزئين 113. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون 114. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون